واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرْعَ لَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْهِ فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب تَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَتَرَتْ تَنُورُ الْقَمَرِ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا من ி சு لْكَبُ فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِن وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نور وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم لي وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَا مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَكِيلًا يَا وغيظ الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجود وكيل بعد الماء